ولقد صلى الله عليه وسلم وعلى اله اجمعين اما بعد في شرح العلم والاصول أشهد أن لا إله الله الله فمن سعر بالحطة من فلا شيء عليه. لمن فكر في اكتلاف من آسيا ومن صار تواهجا فلا شيء عليك من حال من خيال وليس إذا جنرده رقاب النبي صلى الله عليه وسلم لن نسي خباتك فلن تصدثها سهرة بإكتلافها قوله اكتلاف لغرض الوقت إذا المعارضة وهذا الذي حقّر فيه القاضية جبور في القلب عن شيء المعلوم ونحسن أن نقول الغور عن الشيء المعلوم لان الحاطفة ثبتت ثبتت انها أن وليست وليس للقلب وهذا خلاف يعني من جاء من هل العقل فالقلب عز و الادراك و التمييز و شيء و حفظ الشيء و تسليمه يكون في الدماغ و الاولى ان اخبرك في تعريف الازياء هو الذروه عن شيء معدوم ولا المعين محمد ذروه و قوله كمن فعل محرم الناس فلا شيء عليه فالازياء بالاخلاص هذا الاسلام مع انه هذا في حق البشر اما اذا وفق الله عز وجل جل بيسيان فإن هذا وقت أنه يكون على وجه المجاز نسو الله ثلاثة وجه المقابلة المقابلة ولا يوصف الله سبحانه عليه على الإخطاء فيقال الله ينفع أو الله ناتج أو ناتج لا يوصف الله سبحانه وتعالى إنما يوصف على وجه المقابلة الناس الله ناتج هذا النسياد في حق الله سبحانه وتعالى لا يعني هذا المعنى الموجود هنا وهو الضرور عن الشيء المعنى لأن الله لا يصل بهذه الإنساء يصل بهذه لكن في حق الله معناه أكثر نسوا الله فنسوا لأن المعنى في حق اصغر هنا في حق المخلوق هو الترك ليس معناه ان الناس ذهبوا عن الله يعني نسوء نسوء المعنى انهم ما عرفوه ذهبوا عنه لا انما المعنى تركوا شرعي تركوا العمل بشرعي هذه ناس الله هم ناس الله يعني تركوا العمل بشرعي فنسيهم يعني فتركهم الله سبحانه إذا معنى المسيان هنا إيه؟ أكثر نسوا الله فنسيهم تركوا إن شاء الله فتركهم سبحانه وتعالى وأقباه ولم يكرمهم هذا هو معنى المسيان ولهذا الله عز وجل ثابت وصفهم بذلك قال نسوا الله يوم وثابت نسي المسيان عنه فقال سبحانه وما كان ربك نسيء وقال سبحانه لا يظلم ربي ولا يس طيب اذا هنا نسيان منفي وفي في نسيان م في نسيان منفي وفي نسيان مثبت فما معنى المتبت في حق الله وما معنى المثبت المنفي في حق الله في مثبت وفي المنفي ما معنى المتبت هنا وهنا مم. بمعنى كذا يعني يكون نعم. نعم أن الله سبحانه وتعالى يحصل له جهول عن شيء معلوم لا هذا منفه يعني لا سبحانه وتعالى فالله عز وجل ينفع يعني لا يذهب عن الشيء بل هو سبحانه علمه مخلوق بكل شيء. ولا تغب عن الغائبتك وما كان ربنا نسيلا سبحانه وتعالى قال كما بان القرون الأولى قال الموعد ربه لا يضل ربي ولا ينسى معه فقوله كما انتعر بالمقرام الناسيا شيء عليك فالجيان في إذا تعلمه ناسيا ثلاث شيء عليك أبدا فلو الثالث أنا عليك ربنا وانت تصلي وقلت أبقى وأنت بظامني ونسيت أنك في الضراء فلا شجع عليك ويقصنيك في ثوب الناسين ناسيا ناسي لا شجع عليك لأن هذا فعل محرم فعلت محرما ناسيا فلا شجع عليك ودليل ذلك من أكثة من أكثة في الضراء ناسيا وقوله وقوله أن أكثت في الضراء ناسيا فلا شجع عليك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وطائم فأكد الشابد فليتم مصفه فإنما أطعام الله والنطار وهو مجنوك ورن فطائم والنام في ثلث لعدة رواية فمزأت فطومة كل ما يحسبه وقل فهذا هذا الاول ليس نفسر فهذا ليس نفسر فهذا نفسر لأن الشابد داعه ينعجل ليس قالنا ان الاول ليس مفضل فذا ليس مفضل فذا يفضل لانه شغلا بعد ان علم فذا وذا نعم لأنه لنتعمد تعمد الشغل انما الاول كما نعم ولو كان هناك رجلون لا تذكره وهو لا شيء عليه لكن اذا ذكر يجب عليه سالته وانته هو شخص فضل لا شيء عليه المهم ان انا اذكر لكم مثال فزنه هو روح النمله فزلت يعني مثلا قال والله هدم حرق المرع فندق وجرسه بعض عليكم عمو ف فنام هو نسه فحضر الجماعه هل يتصور في الجماعه على يعني ها نسل نسل حاجة ده ليس لحاج بحاجة ما هذا يُعبَر أو لا يُعبَر يحتاج الى هذا هذا قول الحنادلة لكن الصواب أن الجماعة غيرها متى تحقق شخص المسيان فإنه يُعْتَدِّي ويُعْتَدِي ولا ثاني من هذا قد يحصل وإذا مثلا يحصل الرجل قد يحصل من المرأة من المساء أكثر المساء يؤخرنا الأخذ من شعورنا حتى يرجعنا إلى الفندق فقد يحصل تهل من المرأة في السياسة فيجنعها مثلا يزوجوها وينافع ما ما تحلل في الحظ هذا قد يحصل لكن حمد يقول لك ان لا يعتبر من كيف ينشر في الجماعة هذا متلائم لكن الصواب ادعو الهموم ربنا تاخذنا من السنه والقائمه المهم من هذه القاعده واضحه ان ازاله المطالبات توقع وما يترتب على ذلك حتى لو نسمع ذلك هو محسن او قائم فلا ينفع عليك وقوله ان صارت واجبا الناس فلا شيء محاجم من حاله الكلام ولكن عليه فعله اذا ذكره لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاه فلنصليها اذا ذكرها فلما نسي ان على شيء واجبا فانت حاله الكلام لا شيء عليه لانك معبود واذا ذكرت وجد عليك فعل ما إلا إن كان هذا الواجه مقيدا بسبب وذلك السبب فإنك لا تصل لانه شرع على سببه وعند هذا السبب دال لذلك لو نسيت القضاء للخشوف حتى الزب وقلنا موذوق قبات القشوف فإنك لا تصل لأنها بسبب قداد بخلاف المؤقت قد قال رسول صلى الله عليه وسلم نديد لن نانع صلاة أو بكيها تتل صندتها فإنه لا يجرى فإنه قد يكون قائل أجانب نتي أن يصلي على ولد صغير لما مات ولد مثلا نزل ستة أشهر ثبت ثلاث ونزل أن يصلي على قد يحصل هل يصلي عليه الأعجابات؟ تذكر بعد الشرق بعد الشرق تذكر يصلي؟ لا تجد صرق والدليل؟ لا تجد؟ لم يثبت وهل عدم النقل؟ نقل العدم؟ فالصلاه لا تقف بين الصغير وبين الكريم مسلم اراد ان هذه الروح ان ما الدليل في دليل من الملك لم يصمت وان لم يرد اخت <تحفت> الصغير مسلم والصديق كالشريم لا يصرف ابدا هذا من أين جئتوا؟ والخير يقول ليس ليس عدل النقل نقل للعدل أما الشهيد نعم أما الشهيد أما الصغير إذا كان الدليل فقط هو عدل نقل للنبي صلى على الله عليه وسلم عليه، صحيح؟ هذا ليس الدليل. يصنعي. حتى لو بعض الشر صلاة يعني يصنع عليك حتى, على حتى ولو أربعة شهر. أربعة دلنح. أربع سنوات بعد أربع سنوات لأن هذا وجه، والواجب لا يشوف الإنسان، متى ما ظهر الإنسان الله عليه وسلم، الله عليه وسلم، صلّى الله عليه وسلم، صلّى الله عليه وسلم، السعوديه الله عليه وسلم، صلّى الله عليه وسلم، صلّى عليه أو يوصي من صد على المناسة نحن سؤالكم قد يكون صائر إذا بزي الخلافة الحسوبي فلماذا لا يصير الشواف نقول لأنها من قبلة بعيدة لا أسلام الصلاة بينا ولا قد رسول صلى الله عليه وسلم صدوا حتى ينكشف مالكم وقد انكشف الان فإذا كنت صفيت الخلافة لصار هذا دلع لان انتهى وانطق بهلاك المؤقتة دي لاننا وجدنا وجدنا لابد لا ان يكون في نادي الرص ولكن السنه واضحه بانهم لو طلبوا النقص كانها بطليا ولو